بسم الله الرحمن الرحيم فالأذنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمالهم الحين وَيُرْمونُونَ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرْمونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ بردوزهم فيها خالدون ولكل خلقنا المنسانا سلالة من مطين ثم جعلنا النطقة في قرار مكين ثم خلقنا النطقة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا النطقة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحمان ثم انشئناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الصالحين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكن الله في الأرض وإنا على مهام به نقادرون فأنشأنا لكم به عنابة. لكم فيها فواتم كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناءة من كتب الدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأمعال عبرة نستيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الكلف تحملون ولقد أرسلنا من حد إلى قومه فقال يا قوم ابو الله ما لكم من ثناء غيره أفلا تتقون فقال الملع الذين كفروا من هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائفة ما سمعنا بهذا في آباء الأولين إن هو إلا رجل بجنة فتربصوا به حتى حين وعلى رب انصرني بما كذرون فأوحينا إليه من إسماعيل فلك بأعيننا فَإِذَا فإذا جارنا غفار التنور فاصلق فيها من كل من زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني فَإِذْ أَخَذْتَ أَنْتَ مَنْ عَاتَى الْقَوْمِ فَثَقُلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقَرَّرَ بِأَنْزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرٌ مُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَرَبُّكَ هُوَ الْأَوَّلُ ما أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رَسُولًا منهم أن يعدوا الله ما لكم من جناه غيره أفلا فتكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا فاتبوا بنقاء الآخرة وأترخناهم وأترفناه في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشرا مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أََعِيدُكُمْ اِلَيْكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُفْرَجُونَ ايَهَا تَهَاهَا تِمَا هي اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نحن إن بِمَذْعُومِينَ اِنَّهُ اِلَّا رَجُلٌ اِسْتَرَى عَلَى اللهِ كَثِيرًا وَمَا احْتَمَلَهُ بِمُؤْمِنِينَ قال رب انصرني بما تذكروني وادع من قليل لا يشبحن ان ناديين فاخلتهم الصيحه بالحق فجعلناهم من حق فجان همضه سرود ثم انشا من بعدهم قرون اخرين ما تشبط من أمة أجلها وما يستحرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها تذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم ما يحرمون ثم أرسلنا موسى وأخاه هاروز بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنظم لمشرين مثلنا وقومهما لنا يعابدون فكذبوهما فكانوا من المهندين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فَجَعَلْنَا مَجْرَى النَّهْرِ مَوْضِعًا نَهْوِ اعْيَتَهَا وَأَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأُرِيدُكُمْ أَن تَتَّقُوا ۖ فَتَصْفُوٰ طَوَّارِقُ أَمْرِهِم بَيْنَهُمُ ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۖ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ۚ وَيَقُولُونَ أَنَّمَا نُعِدُّ لَكُمْ وَلِبَنِ نُشَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ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 وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿62﴾ هُنَالِكَ يَشْرُونَ وَفِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿63﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم فهى عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم لا تجعروا اليوم إنكم لا تنشرون فَكَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آثَارِكُمْ تَنفُسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ وَاسْتَكْبِرِينَ بِهِ شَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَنْ لَمْ يَقْضِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ له أم يقولون بِهِنَّ فَالْجَاءَوْا بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ تَارِهُنَّ وَلَوْ إِتَّبَاعَ الْحَقِّ أَهْوَى لَفَجَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ فَلَأَتَيْنَاهُم بِالْكِرِيمِ فَهُمْ عَن دِكْرِهِمْ عَرِضُونَ أم تسألهم خرجا ففراج ربك خير وهو خير رازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكهون لو رحمناه وتشفنا ما بهم من ضر لذلك في تغيانهم يعمرون ولقد أخذناهم بالعذاب هم استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه ملسون وهو الذي أنشع لكم السمع والأبصار والأغفلة قليلا ما تشكرون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 لقد وعدنا نحن عباءنا هذا من قبل إن هذا إلا أشاطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا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 وَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ كان معه الْإِذْنِ إِذًا لَّن يَهْدِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَلَعَنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ حِجَابًا مِّنَ اللَّهِ عَمَّا يَصْنَعُونَ عَلِيمٌ غَيْبَ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَدُّهُمْ مَا تُرِيَنَ مَا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن يريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالنتي هي أحسن الشيئة نحن أعلم بما يصفون وقال رب أعود بك من همزات الشياطين وأعود رب فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعني أعمل صالحا فيما سرت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء فارزقوا إلى يوم يبعدون فإذا نفح في الصور فما أنسى فبينهم يومئذ ولا يتسافلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلسون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْقُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ تَسْلُخُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ فِيهَا خَالِدُونَ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 إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا رغفرنا ورحمنا رغفرنا ورخمنا وأنت صغير الرحيم فالتخذتمهم شخريا حتى أن سوهم ذكري فالتخذتمهم شخريا حتى أن سوهم ذكري وكم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِرُونَ قَالَ كَمْ لَبِثُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السنين. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِنَا الْتِينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحمه وأنت خير الراحمين